الدين ونحب الذي بالدين بالتزمين ومهما قصر المسلم يحب الدين واصحابه سعودي الخراني لله على الفطران حب الدين حويتنا طبعينا من الإسلام وكتبه حويتنا طبعينا من الإسلام على نهج الشريعه كلنا والحمد لله ماشي وعهدنا لا ولا تلمرو العهد التزمنا به على طاعة والعدل امر في الشدة ووقت الليل وحب ملوكنا تاج نشيل وقت خرنا شعار بلادنا الاغلى على غته المعسفه لمن سلم السلام ومن يخالف جد حسابه لمن سلم السلام ومن يخالف يجد حسابه نحب الدين ونحب الذي بالدين بالتزمين ومهما قصر المسلم يحب الدين واصحابه سعوديين خرين الله على الفطرة نحب الدين عويدنا طبعينا من الإسلام وأكتبنا حوايثنا طبعينا ورط منفعه أهل الحسد والشلغ الوشي عقول غايبة وافكار مرضنه ومرتبه مخه منضرب ومصور لكل شي زين مريض القلب والافكار يخسر من تعزوابه يحصل له سود زوج ردها ترهب الغوي ترد ليها هقع عن ما هقع ما ya gaba tirdli ya gan ma ha ga maali ya ومهما قصر المسلم يحب الدين واصحابك سعودي القرائد الله على الفطران حب الدين عويتنا طباينا من, من الإسلام وكدامك وطننا نحمد الله في تطور والحسود بيه بلش فينا وحن والله إنما بلشنا فينا بق حن لدرعها الضفي وحن لجندها الوفي نبيع روحنا من دونها والموت يا غلابه عسى الله يحفظ بلدي ويحفظ خادم البيتين من خان الوطن يلا بحلقة ترجع احرابا من خان الوطن يلا بحلقة جحراء. نحب الدين ونحب الذين بدين بالتزمير ومهما قصر المسلم يحب الدين واصحابه سعودي القرين الله على الفطران حب الدين عويدنا طباينا من الإسلام وكتابه عايدنا طباينا من الإسلام وكتابه